If I am, if I go with that, if وطني ليك بيت قدام وشارع انا بايع القراطين والبلاله وطني ليك بيت قدام وشارع ولا نفتكرش اننا فوقا على ننامي وعلى خاني Bahia! يا حين وفرح فيك والدنيا دي كلها. اليوم الزفه تكون في شبراي هعديك فرح وقلبي والزفه تكون في شبراي وهجيبلك من غنى واتي